أصلى الله تبارك تعالى القبول والإعانة قال المؤلف رحمه الله المضارع المسند إلى نون النسوتي وإن كان مسندا أي المضارع إلى نون لناس زيلت ألف بينها وبين نون التوكيد وكسرت نون التوكيد لوقوعها بعد الألف انتبه يا شيخنا يا حبيبنا يا شيخنا انتبه لما قول أذل فئه لا تن صر ناني يا نسوته ولا تس عي ناني ولا تغ زن ناني ولا تر مي ولا تر مي اه ولا تر مي ناني دكتور محمد انتبه يا ابني يقول لك الشيخ اذا كان المضارع مسندا الى نون ن اناث ن النسوه يعني خلاص قال زيدت ألف بينها وبين نون التوكيد أدي أمر لا تنصرنا لا تنصرنا دي اسمع نون النسوة كقول تعالى والولدات يرضعنا والمطلقات يتربصنا صح؟ طيب إذن هذه النون يا شيخنا ليست علامة رفع ليست علامة إيه؟ إنما ضمير ضمير مبنى على الفتح في محل رفع فاعل صح يعني ده ليس فعل من الأفعال اللي هي الخمس طيب إذن في فرق بين نون نون الرفع ونون إيه شفنا التوكيد صح طيب على أي حال لا عفوا في فرق بين نون الرفع وبين وبين نون النسوة يعني اللي هي علامه رفع الفعل المضارع اللي هو كل مضارع تصل به ألف والإثنين أوه أو الجماعة والمخاطبة أو يعني مثلا الرجلان يكتباني ورجال يكتبونا وأنت تكتبينا دي اسمها النون دي علامة رفع يا شيخنا يعني نابت عن الضمة صح؟ لكن دي نون نسوة يا مولانا دي اي شيخنا؟ نون النسوة إذا نون النسوة ده ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل هنفرق بينها وبين نون وبين نون الرفع اللي يعني علامة فريعة عن الضمة، فعندما نأتي بنون توكيد لابد أن نفصل بين نون النسوة ونون توكيد بألف، سواء أكان الفعل صحيح الآخر أو تنصرو أقول لتنصر ناني لتنصر ناني صحيح شيخنا؟ ده مبنى على السكون اللي بنون النسوه اي أي مضارع تتصل به النسوة هو على السكون زي والولدات يرضعنا والمطلقة تربص ما صح يا شيخنا؟ يبقى لتنصر ناني نون التوكيدة هي وقال نون النسوة ف يعني, فرق يعني فرقنا بينهم بألف فارقة اسمها لي فارقة خلاص؟ فارقة بين ايه؟ بنون النسوه النسوة ونون التوكيد لتنصر ناني يبقى حرف نداء ونسوة ده منادة مبنى عظم في محل النصر صح يا شيخنا؟ طيب لتس اي ناني لا تسعي نا يبقى فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوه صح طيب فرقنا أو فرقنا بين نون النسوه ونون التوكيد بالال بالالف اهو لا تسعي ناني طيب وكذلك لا تظن ناني ده غزا يغزو اذا ده معتل الآخر بالواو وذا سعى يسعى معتل آخر بلياء وكلهما فعل منقوص يا شيخنا فعل منقوص يعني آخر حرف علم طيب وكذلك ها تر يعني دار ما يرمي وذا سعى يسعى اللي هو يعني يقصد العين مفتوحة صح يا شيخنا في كل الحالات الحكم واحد هنصل بين نون النسوة وبين نون التوكيد بالألف الفارقة نظر كده وضحت الحمد لله قال توكيد الأمر الأمر مثل المضارع في جميع ذلك صح يا شيخنا؟ مم. يعني في كل ما قلناه في المضارع يقال فيه؟ ذات في ما في الأمر يا شيخنا هتحذف حرف المضارع بس يعني ما تقول مثلا اضربنا يا زيد عفوا اضربنا يا زيد اضربنا او شوف كده اضرب 3 بنا اضربنا اصل الفعل منن اضرب اضرب بعصاك الحجر صح طيب انت عرفت ان الفعل المضارعة عند اتصاله بنون التوكيد اتصال مباشر يبنى على الفتح الله لاكيدا كذلك هنا يا شيخنا اهو قضى بنا يبقى ده امر امر يا شيخ صح مم. الامر ده يا مولانا بني على الفتح الاتصال بنوته تكون اتصال مباشر اصبح مثل مثل بالضبط مم. صح يا مولانا يا سلام طيب أظن دي واضحه يا دكتور مم. وبعدين وتقول يا شيخنا اخذوا لما اقول اخذوا ون أغزو زو ون طيب لحظة مولانا أغزو دا فعل الأمر الأمر إذا كان معتل الآخر يبنى على حذف حرف العلة صح ولا؟ طيب لماذا لم يحدث هنا حرف العلة لأن أصبح محرك بالفتح أغزو ون صح ولا؟ وده أصبح فعل مضار يعني فعل أمر. مبني على الفتح لاتصاله بنون تكود تصال مباشر. أظن كده واضح. طيب. وكذلك في كلمة آه في كلمة مثلاً أي وفينا شغنا. ارمي لنا. وكذلك اسعى للفعل الفعل سعى يسعى. طيب. لما تأتي مولانا بأمر الاثنين. لو الانتبهت هنا شيخنا اضرب اضرباني الارب دي أجل في التسنية اضربة طبعا لو حذفت التبث الأمر بأن ده خطاب للواحد فعشان نقول خطاب لاثنين أقولها اضربة يبدأ أمر مبني على حذف النون مبني على إيه لأن فعل الأمر يمولان عند اتصاله بألف الاثنين أول جماعة او يلخطا يبنى على حذف حذف النون لسا قوله اذهب الى فرعون ادخلوا مصر ان شاء الله امنين صح ولا فيبنى على حذف اي شيخنا تقول لي كل كلي واشربي يبنى مبنى على حذف النون صح طيب اذن هنا النونه شيخنا هتحذف وتبقى نون ايه التوكيد اقول اضربان طب ليه كسرنا النون اللي هي مشددة يعني مش عليها فتحة يا شيخنا يعني تالله مس... لأكيدا نا يعني نون مشددة مفتوحة ليه هنا النون كسرت عشان نون المسنى عشان في فرق بين نون المسنى ونون الجمع من المسنى تبقى مكسورة لكن نون الجمع تبقى ايه مفتوحة صح ونون مجموع وما به التحق فافتح وقلما بذكر نطق ونون ما سنية والملحق به بعكس ذاك استعملوا فنتبه فتقول يا شيخنا ايه؟ انتبه اضرباني يا زيدان واغزواني يا زيدان وارمياني وسعياني خلاص يا شيخنا؟ طيب لما تسلتها اليوم جماعة تقول يا شيخنا ها شوف تقول ايه؟ اضري بنا تقول يا شيخنا؟ اصلا اضربوا صح؟ مش كده يا شيخنا؟ يبقى اضربوا دافع الأمر ده مبني على حذف ايه النون اللي اتصل بها الجماعه زي ادخلوا مصر صح يا شيخنا واضح طيب فلما اقول ادري بن مش كده يا مولانا واصلا يا شيخنا ادربم فحذفت الواو دي لان ده امر مبني على حذف الواو لواو الجماعه يعني صح يا شيخنا لا في النون بس لا عفوا اي حذف النون يا شيخنا حذف النون الاتصالي بواو الجماعه يعني مثلا كلمه اضربوا اضربوا ده فعل امر مبني على حذف النون زي ادخلوا مصر ان شاء الله آمنين اضربوا فوق الاعناق صح يا شيخنا فده فعل امر مبني على حذف النون لاتصاله بواو الجماعه طيب هتحذف النون وتبقى ايه نون التوكيد هقول اضربنا بس هذه الواو الساكنة وبتحرك بالضم اقول اضربوا يا زيدون اشتبس عليك ولا واضحة ها مش هي حذفة الواو شيخنا الواو يحذف ما هالضم دي الموجود على الباء اشارة الواو الجماعة المحذوفة اه اه لا لا لا عفوا لا بص يا شيخنا لا يشوف يضرب دافع الأمر مبني على حذف النون صح يا شيخنا؟ طيب الألف دي الألف الفريق هتحذف واو الجماعة دي هتحذف صح ولا؟ وتبقى الضمة موجودة على إيه؟ على, على إشارة إلى واو الجماعة المحذوفة تقول اضريبوا صح يا شيخنا؟ بعد ذلك قال ما تختص به النون الخفيفة في عندنا نون توكيد خفيفة ونون توكيد شديدة وقد اجتمعتها في قول الله سبحانه ولئلا ما يفعل مانوه لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين دين نون توكيد شديدة ودين نون توكيد خفيفة عزلنا فرق بينهما قال تختص النون الخفيفة بأحكام أربعة صح الأول أنها لا تقع بعد الآلف الفارقة بينها وبالنون الناس لالتقاء الساكنين على غير حده فلا تقول اخ شي نان شوف يا مولانا الكلام اي اخ شي نان ثمان مولانا أي. هنا لا يجوز هذا يا مولانا لحظة اخ شي نان دي نون توكيد خفيفة ودي النون الاولى دي ثمانية مولانا؟ النون الأولى من النسوة. آه، إحنا نتكلم عن نون النسوة صح يا شيخنا؟ لا، عشان أنا بس عشان إيه؟ نون الن نون التوكيد الخفيف بأحكام. النهلة تقع بعد الألف الفرقة بينها بين نون الناس. يعني المفترض يا شيخنا نون نون النسوة. يعني النسوة يخشينا يخشينا فعل مضارع مبني على سكون تصالب نون يبقى إذا النون دي نون النسوة والنون دي نون التوكيد بس نون التوكيد خفيفة. صح لا تأتي الآلف الفارقة إلا إذا كانت النوم مشددة لكن لو كانت مخففة لا تأتي الآلف الفارقة بين نون النسوة وبين نون التوكيد الخفيفة يعني صح مولانا يبقى لا تقول إخ شينان ماشي مولانا قال التقاء الساكنين على حده أن يكون ثاني الساكنين متغما في مثله يعني عزو الحاقة مولانا أيوة. ليش في النون صلولة؟ اللي هي الأحكام التي تختص بها النون الخفيفة. يبقى كده النون الخفيفة. أصل النون الخفيفة يا شيخنا. لما خفيفة لازم لا تضغ تضغن. صح يا شيخنا؟ النون الخفيفة. اللي النون التوكيد يعني النون دي خفيفة صح يا شيخنا؟ صح؟ فهو المفروض اللي بيوكل على غير حده حدده نوئخ شينان صح يا شيخنا؟ المقصود على غير حده قال التقاء الساكنين على حده أن يكون ثاني الساكنين مضامن فين يا شيخنا مش فاهم دي طيب طيب يعني أنت مش مش مش فاهم الجزئيه دي حاكي بال مولانا الكريم المفروض يا سيدنا الكريم إيه الفرق بين نون التوكيد الخفيفة والشديدة الخفيفة تكون ساكنة كقول تعالى عن بالناصية غير المشددة المشددة نونة أيها يعني خلاص مشددة يعني بحرفين يعني طيب زي الله إلا أكيد نون ساكنة أو فنون في صح صحي شيخنا طيب لما يقول شيء نان مثال نحن الجنال دي شيخنا اخشينان مش ألف يا حبيب ساكنة والنون ايه ساكنة خلاص فبيقول على غير حده فلا تقول اخشينان هو وضع كده صاحب الكتاب قال التقاء الساكنين على حده أن يكون ثاني الساكنين, الساكنين متغاما في مثله يعني مولك مثلا كلمة رد رد ده اصله رد ده فلما سكننا الاول يبقى لابد أن ان نضغمه في الثاني صح ولا لا لكن هنا الاولاني ساكن طب والثاني ساكن فالموضوع نخلي الاول ساكن والثاني متحرك ونضغمه في بعضهم لكن ده ما حصلش أداء, اداء على غير حديه فلا يقال اخ شيء نان يبقى هنا هذا الفرق الأول بين نون التوكيد الخفيفة ونون التوكيد اللي الثقيلة. قلنا نون النسوة. إذا أردت أن تأتي بعدها بنون توكيد شديدة لابد أن تفصل بين نون النسوة ونون التوكيد. دالف صح؟ لا أقول إيه شيء ناني صح شخنة؟ فهنا لا يجوز هذا الحكم. لا تقع الالف الفارقه بين النون النسوه ونون الت... ونون ايه شخنة؟ ها ونون التوكيد الخفيفه لا يقع لا تقع الالف اللي هي الالف الفارقة. يعني التي فرقت بين النون النسوه وبين النون لا تاتي في النون التوكيد الخد الفرق بين النون التوكيد الخفيفه والايه يا شيخنا مسدد اظن طيب الحمد لله ,السنة لا تقع بعد الالف الاثنين صح يا لا تقل لا تضرب طبعاً لو في نون توكيد شديدة تقع أقول لا تضرباني وبدا فعل مضارع مجزوم بحذف نون, نون الرفع لان لا تضربة لا ديناهية تجزم الفعل المضارع وهنا مجزوم بحذف النون صح؟ طيب والنون الموجودة دي نون توكيد لا تضرباني هنا ألف الاثنين لا تضربا لا يجوز يعني إذا كانت الألف ألف مسنة لا تأتي نون التوكيد الخفيف لي هيك تعم عن أي ولادي سكنة الألف سكنة والنون إيه توكيد الخفيف سكنة ولا يجوز الجمع بين إيه السكانين خلاص نقل الفارسي أبو علي الفارسي عن يونس يونس ده شخص بويهم ولا ماشي اجازته فيهما صحيح مولانا ونظر له بقراءة سيدنا نافع ومحياي محيا الاله ساكنه وليا ساكنه ياء المتكلم يعني بسكون الياء بعد الالف فما شيخنا ولا مش فاهم مش احنا بنقرأ ومحيا يا ومماتي اه انت لو تحديتنا هو سيدنا قارون هل ومحياي ومماتي يعني سواء وصل او وقف بسكن بيض... ب... في... الياس خلاص يا شيخنا يعني يقول انتبه كده قال في البدور الزاهره ومحياي قرأ قالون وابو جعفر بإسكان الياء الثانية وصلا ووقفا وحينئذ يمدان مدا مشبع لاجل الساكنين ها شوف ومحياي طبعا اذا لم تاتي بهذا المد لا يمكن ان تنطق بساكنين أظن كده واضح طيب الحمد لله رب العالمين يبقى هنا لغو توفر يا مولانا اجتماع الساكنين عشان المد ده خلاص؟ لما فيش مد لا يجوز أظن واضح لكن ده ب... بعكس يا مولانا ايه؟ ها؟ بعكس لما يقول ايه؟ لا تضرباء ما لا وما يصحش كده في المثال ده لما دي قراءة يا شيخنا صح؟ طب الثالث أنها تحذب إذا وليها ساكن إذا وليها ايه؟ يا سلام ولا تهينن للفقيره اصله ولا تهينن نا. صح يا شيخنا هو اتى بنون توكيد خفيفه ولا تهينن النون الاولى دي نون الفعل اهانا يهينو دي نون الفعل اللي يعني حرف اصلي يعني طب ولا تهينن النون الثانيه دي اسمها نون نون التوكيد الخفيفه يبقى ولا تهينن نن يبنون الأول نون لفعل والثانية نون التوكيد الخفيفة لحظ وليها ساكن نن الفقير اللام ساكنه فالتقى أي شيخنا ساكنان نون التوكيد الخفيفة ساكنة الساكنة واللام, واللام ساكنه فالتقى يبقى حذفت نون التوكيد الخفيف لالتقاء الساكنين الساكنين يارب تكون فيم وضعت كده قال ايه آه آه زي ايه ببنانا قال ولا تهينان ولا تهنن ولا تهن الفقيره نل ولا تهن الفقيره علك ان تركع يوما وقد الدهر وقد رفعه فاهم البيت معناه؟ ولا مش فاهم لا أقول مش مفهوم ما انت فاهم لكن ممكن السامع مش فاهم فادعي انك مش فاهم يعني مش عشان مش فاهم عشان تفهم غيرك ما احنا قلنا القصة دي وش يعني خلاص الأمن نقول لو في شخص فقير مت يعني لا تستعين به ممكن يأتي في يوم الأيام يكون هو إيه؟ اضربوا يتقلّون. أي وتلك الأمواج داوله بين الناس ومن عجيب ما قرأت يا شيخنا إن رجل كان من الأثرياء الأغنياء وله زوجة حسناء وفي يوم من الأيام جالس مع زوجته كلان الطعام يعني وكان أمامهم دجاجة دجاجة فجأة طرق الباب مسكين فقل من الطارق قال مسكين من مساكين المسلمين فقال لامراته يعني دعيه يذهب يعني يقوله يعني انصرف يعني فانصرف الرجل مرت الأيام وأصبح هذا الغني فقيرا ومن شدة فقره لم يجد يعني شيئا يعني ينفق به على امرأته فطلقها مرغما لم يعد قادراً على الإنفاق يا شيخم وأطلقها ولا يعرف عنها شيء هذه المرة تزوجت رجلاً آخر مرت الأيام وتكرر نفس المشهد بس مع الزوج الجديد يا شيخم كان مرضه مع يتجز مع زوجها الجديد يأكل لنا إيه طعام لسه يقول بسم الله طرق الباب يعني مسكين فقال اعطيه الدجاجه كلها خلص الوقت والله اعلى واعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد